وَلَوْ نَشَاءُ لَعَنَّا كُلَّ بَنٍّ فَلَنَكُونُوا فِي سَبِيلِهِمْ وَلَكَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِهِ وَمَا نُعَذِّبُ إِلَّا مَن أَمَّنَ لَكُمْ وَأَنَا Lang Pala i mutra i las تَنْقُمُ تَقُمُ أُذُورُكُمْ عَلَى يَسْأَلُ أَمْ مُؤَلَفٌ إِذْ انما